book 2 84, 84. يقرأ يا قرأته لقد قرات للتو لقد قرأت لقد قرات كل الروايه لقد قرات كل الروايه rozumet يفهم يفهم Я لقد فهمت للتو. لقد فهمت. Я zrozumela لقد فهمت كل النص. فهمت كل النص. Отказывать. يجيب. يجيب. يأتكزال. لقد أجبت للتو لقد أجبت لقد أجبت على كل الأسئلة لقد أجبت على كل الأسئلة أنا أعلم هذا لقد علمت هذا للتو أ أعلم هذا لقد علمت هذا وه ياغت ص أ أكتب هذا لقد كتبت هذا للتو أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا ش ياغت ش أنا أسممع هذا. لقد سمعت هذا للتو انا اسمع هذا لقد سمعت هذا يا <تصفيق> سابرو هذا لقد احضرت هذا للتو انا احضر هذا لقد احضرت هذا يا <تصفيق> هذا <تصفيق> <تصفيق> я это принесла انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا للتو انا اتي بهذا لقد أتيت بهذا я куплю это я это هذا لقد اشتريت هذا للتو انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا شقاوهيتها ياغتها ش أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو انا أتوقع هذا لقد توقعت هذا طمات ياغ ماتلة انا أشررح هذا لقد شرحت هذا للتو. أنا أشرح هذا، لقد شرحت هذا أنا أعرف هذا، لقد عرفت هذا للتو أنا أعرف هذا، لقد عرفت هذا